براءة من الله ورسوله إلى الذين عامدتم من المشركين فتيحوا في الأرض بأربعة أشهر وعلموا أهنكم وعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخز الكافرين وجن من الله ورسوله أن الناس يوم الحدث الأكبر أن الله أن الله عبدي من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجد الله وبشر الذين كفروا بعباد مليم إلا الذي عاهدتم من المشركين ما لم ينقصوك شيئا ولم يضيعوا ولم يضيعوا عليكم عذار فاتين إليهم عذاب فاتين إليهم عذاب إلى وقتين. ان الله لا يحب المتقين فايذا سلكوا الشور الخوف قتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وخذوهم واقتلوهم واعدلوا لهم كل موصب فَلِنَّتَّوَّا قَوْمَ خَلَاتَ وَأَتَوْنَ الزَّكَاةَ فَقَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنَّهُ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ التَّجَارَةَ فَأَجِلُهُ حَتَّى يَتْمَعَ كَلَامُ اللَّهِ تُمْمَلُهُ مَأْمَلًا ذلكم انهم قول لا يعلمون كيف يقول للمشركين عهد عند ضاح وعند رسوله إلا الذين عاهدتم الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فَاسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُ انَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ كَيْفَ وَإِنْ يَمُرَّ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُ فِيكُمْ إِلَّا هُوَ وَلَا مِنَ الذِّمَمِ يُضِلُّونَكُمْ بِأَقْوَالِهِمْ وَسَبَّاقُو وَتَعَبَ قُلُوبُهُمْ وَأَثْقَلَهُمْ فَاقِدُونَ اشْتَرَوُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَضَلُّوا عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ غَافِلُونَ أَمْ كَانُوا يَعْمَلُونَ لا يرقبون في مؤمن إلا هو ولا إما وأولى الآيات كوم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة في إخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وَإِنْ مَكَثُواْ أَيَّامَهُم مِّن دَاعِي عَهْدٍ وَضَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ وَضَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَاعْتَدُواْ ۚ أَتُمَنَّتُمُ الْفِتْنَةَ بِمَا وَلَّاهُ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ألا تقاتلون قوما كذو أيمنهم وهم وهم بخواج الرسول وهم بدؤكم أول موت أتخشونهم أتخشونهم طلاع عن القرآن فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويغزهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويغند غضب قلوبهم ويكون الله على من يشاء والله عليم أم حكيم أمحتلت من تترك ولم ما يعلم الله ولم ما يعلم الله من الذين جاؤوا من قُمْ وَلَمْ يَسْتَغِثُوا وَلَمْ يَسْتَعِدُّوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولٍ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلَا الْجَنِّ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ما كانوا المشركين أي يعور متى من الله شاهين على شاهين على أنفسهم بالك ولالك حديث أعمالهم وبنوما وبنوما لهم خالد إنما يأمر متاجد الله من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الطلاة وآث الذكاء وقام الطلاة وآث الذكاء ولم يخش إلا الله فعدنا بالاغا يكن يكونوا من المعتدين فجعلكم في قايه الحادث وعمارة المسجد الحرام كما امم كمن آمن بالله واليوم الآخر وجامد في سبيل الله لا يتنون عند الله والله لا يزن قوم الظالمين الذين آمنوا وهاجوا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله جاء وعليم وأرمتهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائدون يبشرهم يَسْتَجِيبُ لِلْمُؤْمِنِينَ من مِنْ وَرْدٍ وَرَضْوَانٍ بِرَحْمَتِهِ مِنْ وَرْدٍ وَرَضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا عَلِيمٌ والدين فيها وفاها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا وإخوانكم أولياء إن استعفوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فولا مآلات كوم العالمون قل إن كان آباءكم وأبناء واموالكم واقوالكم واقوالكم وعشيرتكم وامواركم واموال لقد ترضتم تخشون كسادا ومتاكل ومتاكل تراب ونذا لا من الله ورسوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يعجي القوم الفاتقين لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ الْأَحْزَابِ وَيَوْمَ قَلِيلٍ إِنْ عَجِبَتْكُمْ قَصَصُنَا فَلَمْ تُؤْمِنُوا عَنْكُمْ فَلَمْ تُنْعِمُوا عَلَيْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رْقَبَتْ عليكم الأرض بما رأبتتم وليتم مدبرئين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعزم الذين كفروا وبارك جزاء الكاثرين ثم يتوب من بعد ذلك على من يشاء والله رفور رحيم يا يور الذين ما منهم انما المشركون نجس انما المشركون نجس فلا, فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام ما له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 قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ولا يخربون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى الوقت حتى يعطوا الجزية عن يديهم وهم صاغمون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأقواههم يُبَانِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ جَفَرُوا مِن قَبْلِهِمْ قَالَ لَهُمْ قَالَ لَهُمْ وَأَنَّا إِبْكُونَ إِتَّقُونَ أَحْضَارَهُمْ وَرُهْدَانَهُمْ أَمُّ بَابَهُمْ وَرَغْبَالٌ وَمَرْدَامٌ مِنْ دُونِ اللَّهِ الْوَسِيحِ مِنْ مَوْئِمٍ وَمَا وَمَا مِنْ قَوْمٍ إِلَّا يَعُودُونَ إِلَى الْوَاقِدِ إِلَى إلا الله سبحانه سبحانه وعنهم ما يشركون يريدون أن يطفرون والظاهي بأخوارهم ويادى الله إلا ويادى الله إلا من يتم هو ولو كرغ الكافر هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ليغلب ليظهر هو الذين كله ولو كرذ المشركون يا رب هو الذي إن كثير إن كثير من الأحبار والرفداء لا يأكلون أموال الناس لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويقضون عن سبيل الله. وَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ولا, وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ نَّارٍ يَوْمَ يُقْضَىٰ عَلَى الْأَشْيَاءِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا يوم يرحم عليا منار جن، ما تكواذ جبابه، فتكواذ جبابه وجنوبه وضوهو، هذا ما كنتم لينفسكم، هذا ما كنتم لينفسكم فنوكه. فدعبوا ما كنتم تكلزون إن عدة الشهور عند الله عن اثنى عشر شهرا اثنى عشر شهرا في كتاب الله عن يوم خلق الثماوات والأرض يوم خلق السماوات والعرض منها أربعة الحرب ذلك سين القيس فلا تظلموا فيهن إن أنفسكم وقاتلوا المشرحين كامل كما كَانُوا كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَانَ فَاتْ وَلَكُنْ أَمِنَ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّمَا الْمُتَّقِينَ أُعْطِيَاهُمْ فِي الْكُتُبِ يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ويحرمونه عاما ليواقفوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهمل القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض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 فما متاع الحياة في الدنيا في الآخرة إلا قدير إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويتبذل قوما غيركم ولا تضروا شيئا ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروا فقد نصروا الله إذا خرجوا الذين كفروا تالي الثلين إذ في الضار ثاني اليمين وما في الغار يقول لصاحب إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.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 خفافا وتقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عربا قريبا وسفرا قاطبا لا لاتبعوك ولكن دارت عليهم الشفقة وتيحرقون بالله لو استطعنا لقردنا معكم يحرقون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عطى الله عنك لما ذنت لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين فقدوا وتعلم الكتابين لا يستأبنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أي يجادو أي يجاهدوا بأموالهم وأموال والله عليم بالمتقين إنما يتأمنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترسدون ولو أرادوا الخروج لا أدولوا وقتا ولكن تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ وقيل بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ فَتَدَارَكَهُ الْمَآسِي ما زادوكم إلا قبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم به لقد ارتغوا الفتنة من قبل وقربوا لك ذو وطلبوا لكن امورا قد جاا الحق وابا الله وما دعا مولا او كان ومنهم من يقول ادعي ولا تحكم اني الا فتنة تضق وان نجيا بلى محيطة بالكاثرين إن تصبك حسنة تشعه وإن تصبك مصيبة يقولوا يقولوا قناقا لا أمرنا من قبل ويتعروا وانطرحون قُلْ إِنْ يُطِعِبْنَا قُلْ إِنْ يُطِعِبْنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ قل هل تربصون بنا لا يمكن لا يحل ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله في عذاب من عنده اي يصيبكم لكم او من من عنده او بعيد ما فتربصوا ان ما متربصون قل ان تنفقوا طوعا او منكم إنكم كنتم قوما فقتي، وما منعهم أن تقبل منهم فباعتهم إلا إلا أنكم فاوب الله وبرسوله، ولا يسون الصلاة إلا وهم كساك. ولا ينفقون إلا وهم كاربون فلا تعجبك والوم ولا أولادهم إنما يريد الله لوعبهم بها في الحياة الدنيا وتنفق أنفسهم وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحرفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون برجان أو مغارا أو مدخلا أو مدخلا لولوا إليه وهم يجبقون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإذ عقوا منها وهم وإذ لم يعطوا منها إذا هم يستقون ولو أهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا غفل الله, الله سيؤتي الله من فضلي ورسوله إن إلى وحي ربي إنما قد فاتك المقامات والمساكين والعاملين علينا والعابدين عليها, عليها والمؤلَّفة بنوبات وفي وتلقاَّر والقارين وفي سبيل الله. في سبيل الله وبالسبيل فريوقا بروا والله عليم حكيم ومنهم الذين يغدعون النبي ومنهم الذين يغدون النبي ويقولون روهر كل عدم خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورغبة للذين آمنوا منكم والذين يحضون رسول الله لهم عذاب أليم يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ بِمَن يَرْضَى وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ بِمَن يَرْضَى إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ هو ميّه حاذب الله ورسوله ألم يلوه أن هو ميّه حاذب الله ورسوله فأمله فأمله نام جملا ذلك الخزي العظيم يحبر المنافقون أن تنزل عليهم سوة تنبئهم بما في قلوبهم قل اتهدئوا إن الله مخرج ما تحبرون ولئن تلتهم ليقولن إنما كنا نقوب ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهدئون لا تعتبروا, لا تعتبروا. تَذَرُوا فَتَشْطَرُوا بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّمَا عُقُوبَةُ الْكَافِرِينَ مِنْكُمْ نُعَذِّبُ نُعَذِّبُ قَرَارًا إِنَّهُمْ بِأَنَّهُمْ المجرمين المنافقون والمنافقات تابوا ان من با يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايد يوم نعصب الله بنت يوم ان المنافقين هم الفاسقون وعد الله المُنافقين والمنافقين والظُّلَمَةَ نَوْجَدَنَّ نَوْجَدَنَّ مَقَالِدَنَّ فينا هي حسم هي حسم وَلَوْمُهُمْ وَلَوْمَ عَبَادُهُمْ مُقِيمٌ كالذين من قبلكم كانوا أشجذ منكم قوة كانوا أشجذ منكم قوة واسترمو لك واسترمو له ولن نغب سنته فاستمتعتم بقلابكم كما استمع الذين من قبلكم بقلابهم وقتم وقتم كالذي خاب أولادك قبل ختامهم في الدنيا والآخرة وأولادك أول قاتل لم ياتيهم نبع الذين من قبلهم قوم نوحي وعادي وثهود وقوم إبراهيم وقوم إبراهيم وابحام مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبيناء فما كان الله ليظلمهم فما كان الظالم يظلمهم ولكن ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعدهم ما ليهم. يغرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمون الله أولئك كفر حضور الله إن الله العزيز الحكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنعاق جنات تدري من تحتها لبعام خالدين فيها خالدين فيها وابتاة طيبة في جنات عدم ورغوان من الله أكبر ذلك هو الفوت العظيم يا والنبي جاهد الكفار والعنافتين ومنوا عليهم ومرواهم جهنم وبعث المصير يحلفون بالله ما يقالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا وكفروا بعد إسلامهم وَغَرَّنَّهُم بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ يَغْلِبُوهُ وَرَسُولَهُ مِنَ الظُّلُمَاتِ فَإِنْ يَنْتَهُوا يَكُنْ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا وَيَرْزِمُهُ اللَّهُ أَبَعَبًا لِي فِي الدُّنْيَا وَالْآقِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْهُمْ رُؤُمَّا عَادَ اللَّهَ لَيْنْ آتَانَا مِنْ لنصدقن ولا نكونن من الصالحين فلهم ما آتاهم من فضله دخلوا به وتولوا وهم معرضون فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخذفوا الله بما أخذفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكسبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأنتم الله علىه الغيوب الذين يلبزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون والذين لا يجدون إلا جهدهم فيفكرون منهم سكر الله منهم ولهم عذاب استغفر لهم أو لا لهم تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يجد القوم الفاسقين. فَرِيحَ الْمُغَلَّفُونَ بِمَقَالِينِ خِلاَفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُ وَكَرِهُ أَيُّهُمْ جَانِدُ بِأَمْوَالٍ وَرِفُسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُ وَقَالُ لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرْبِ قُلْ نَارٌ جَنَّةٌ إِنَّمَا شَبْسُ حَرْبٍ قل ما أودن لما شفحو اللو كانوا يكسون فاليضحقو قليلا واليبكوا كثيرا فاليضحقو قليلا واليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسون فَيَوْمَ يُنْذَرُكُمْ إِلَى قَرَّاءَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ مِنْهُمْ قَصَدْنُكُمُ لِلْخُرُوجِ فَاسْتَغِيثُونَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْنَا تَخْرُجُونَ مَعِي أَبَدًا فَقُلْنَا تَخْرُجُونَ مَعِي أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوَّكُمْ إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالقين ولا تصل على أحد منهم ما سابدا ولا تقم على قبله انهم إن كفروا بالله ورسوله وما كانوا منفاتقون ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما نريد الله ان نرضى به وارضوا بنا في الدنيا والذرقه انفسهم وَاتَّقُوا أَن تُصِيبَكُم مُّصِيبَةٌ وَقَدْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أن أَمَامُؤُمنٍ مِّنَ اللَّهِ وَجَاهِدُوا وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ إِذْ تَرَى الَّذِينَ يَخُوضُونَ مِنكُمْ وَقَالُوا وَقَالُوا تَرَىٰ دَرَكَنَا ۗ ربوا بأن يكونوا مع القوانف وطبع على قلوبهم فهم لا يفطهون لكن الرسول الذين عملوا معه جالدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك نوم الخيرات وأولئك يقول المصلحون أعذ الله لهم جنات تجري من تحت الأنوار خالدين فيها خالدين فيها ذلك الفوّت العظيم وجعل المغفرون من الأعراض لي ليعدل لهم وقال الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب مليئين ليس على الطوال ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرجت ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نفقوا لله ورسوله ما على المحتمين من سبيل والله غفر رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحق له فقلت لا أجده قلت لا لا أجد ما عملكم علي تولوا تولوا ما يلوم تطيب من السماع حبا أن لا أجده ما ينفقون إنما الثابين على الذين يثابونك وَمَغْمِيَّٰٓا وَمَا بِعَيْنِ كُذُبٍ مَالِ الْقَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ يَحْتَدِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا وَجَعْتُم إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَبِرُوا لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ وَدَنَبَّنَ اللَّهُ مِنَ أَخْبَارِكُمْ وَسَأَرَى اللَّهُ مَنْ فُوْهَ رَسُولٌ ثُمَّ تُرْدُونَ إلَى عَالِمِ الْغَيْبِ ثُمَّ تُرْدُونَ إلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّفَاعَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرفوا عنهم فعاربوا عنهم إنهم ربس ومراهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبوا ألؤون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن تربوا عنهم فإن الله لا يرضى للقوم الفاتقين الأعراف أشبس كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيء ومن الأعوام ما يدخل معه القمر وما يترقص بكم الدوائر عليهم دائر السوء والغاب سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات ويتخذ ما ينفق قربات الحمد الله وصلوات الرسول ألا إنا قربة لهم سيدخلهم الله في, في رحمته إن الله قطور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بأحفال رضي الله عنه رضي الله عنهم ورضوا عنهم وعف لهم جنات وعف لهم جنات إن تجري تحت المنهار فالدين فينا أبدا ذلك الفوز العظيم ومن أو من الأعراب منافقون ومن آل المدينة وردوا على النفاق لا تعلمهم لا تعلمون نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وَظَرَوْنَ عُذُوبَ بِذُنُوبِهِمْ قَلَقُوا عَمَلًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ وَأَخَرُ سَيِّئًا عَقَرُوا عَذَّبَ اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ وَرَحِيمٌ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بها وقل عليه إن صلاتك سكن الله والله سميع علي ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وَيَذُلُّ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ الله والتواب الرحيم وَحَيٌّ وَقُلِ اعْمَلُوا بِتَرْضَى اللَّهُ وَمَلَكُهُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ لا يلبيكم بما كنتم تعملون، واقرون مرجون لامر الله، واقرون مرجون لامر الله، إنما يعذبهم وإنما يسوع عليهم، والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مذهبا بمراء وكثرة وتفريطا بين المؤمنين وغير الصاعد لمن خالف الله ورسوله من قبل ولا يخف من اذا رزنا الا الحسن والله يشهد إنهم لك عليهم لا تقوم فيه أبدا لمسجد مستثى على التقوى من أول يوم لا حق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطفوا والله حب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله خَيْرٌ خير أم من من أسس بنيانه على شفاف هار فنهار به في نار جنم والله لا يهد القوم العالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيب إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعبد علي حصن في الدوارات والإنجيل والقرارات، ومن أوفى بي من الله، فاستمشروا ببيعكم الذي ما به، وذلك هو الفوص العظيم. التالبون العاجدون الحاجدون الساجحون الراكعون الساجدون الراكعون الساجدون الآبرون بالمعروف وأنكما عن المنكر والحافظون والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان لهم وَالَّذِينَ آمَنُوا أَلَا يَسْتَوِي الْكُفَّارُ وَالْمُؤْمِنُونَ أَيُسْتَوُونَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا عَابِدُونَ قُلْ قُرْبَانُ الْأَنْعَامِ مَا تَبَيَّنَ مِنْ قَبْلِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ وَمَنْ لَمْ وما كان استغفار إبراهيم ليبيه إلا إلا عن وعده ووعد الله وما بيات فلما تبين له أنه وعد كل الله السبب إن الله عليم عليم وما كان الله ليبلّ قوما بعد إذ نداهم حتى حتى يبين لهم ما يبتقون إن الله بكل شيء عظيم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولمه ولا نقلئين لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كانت بما كان يزير قلوب قريب منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رعط رحيم وعلى السلامة الذين خلقوا حتى حتى إذا باطت عليهم الأرض بما رعبت ربا قد اليمن اقمم ومن انه ومر نور الله الا بل جامع الله ومن الله, الله الا بل جامع الله الى تتبع عليهم يتوب إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ اتَّقُوا الله وَقَوْلَ مَا قَدَّمْتُمْ مَا كَانَ لِيَغْلِبَنَّ مَدِينَةٌ وَمَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْأَرْضِ أَن يَتَّخِذُوا مِنْهَا دُونَ اي يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانقسم عن نفسه ذلك بمن لا يقيبهم غمؤ ولا نقب ولا نقب ولا مخطفه في سبيل الله ولا يعلقون موقفا ولا يوقعون مطيا غير الملك ولا يملون، ولا يملون من عدو لين، إلا كتب لهم بي عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينقضون عهدا صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا ولا يقطعون واديا من لا كتب لهم ليجذبهم الله واحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينقضوا فَلَاؤُلا نَظَرٌ مِنْ كُلِّ طِرْقٍ لِنُومَاءَ بِتُلِيَ تَفَقَّهُ لِيَسْتَفْتُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ وَلِيُنذِرَ قَوْمَهُمْ دَوَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يا ايُّها الذين آمنوا قاتلوا الذين يقاتلونكم من الكتاب قاتل الذين يقاتلونكم من الكتاب ولا تجدوا فيكم غِلًّا والهو أن الله جمع وإذا ما دُرت الصورة فمن فمن من يقول أيكم ذاك الغبي إيمانًا فمن الذين آمنوا فزادهم إيمانًا وهم يستبشرون وَمِنَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ وَلَا يَرَوْنَهُمْ يَبْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرْضًا أَوْ مَرَضَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتِ السُّورَةُ نظر, نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ أَلَا يَرَاقُبُونَ مِنْ أَحَدِهِمْ ثُمَّ قَرَّبُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَ يا لكم رسول من أنفسكم، رسول من أوفتكم عزيز علي ما عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حبيهم الله. فكل حمد لله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت